وما تلكب يمينك يا موسى؟ قال هي أعطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمى وأهش بها على ونمى ولي فيها ما أرِب أخرى. قال أنقها يا موسى. فأنقها فإذا هي حية تسع. قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى.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 لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى